الوحدة السابعة الدراسة الدرس الثاني والاربعون التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة اختي مريم طالبة في جامعة دمشق جامعة دمشق في سوريا مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة ان شاء الله تسكن مريم مع الأسرة في شقة الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح او خطأ صديقي احمد طالب في جامعة ام القرى جامعة ام القرى في مكة احمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله يسكن أحمد في بيت البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام انتهت الوحدة